اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تنكرا لمن يفشى تنزيلا من الخَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى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 اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُفُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ انا ربك فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لي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 124. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 124. من آياتنا الكبرى 125. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري 127. ويسر لي أمري 128. العقدة من لساني. يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بينا بصيرا قال قد أوديت سؤلك يا موسى ولقد منعنا عليك مرة أخرى إلا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في تابوت فقذ فيه في اليم، فاليُلقِه اليم بالساحل يأخله عدل لي وعدل له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنديناك من الغم وفتن. 124. فلبفت سنين في أهل مدينة ثم على قدري يا موسى 125. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب ها با فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعلّه يتبكر او يخشى قال ربنا ان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 العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه فما هذا قال فما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 119. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أغيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجدتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاءٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيُّ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى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 فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما ان نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 قبل لا ان اغنم لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلك من خلاف ولا في جذوع النخل ولا تعلمون اي يناشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقضى ما انت ق 129. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولا سلا لا تخافوا دركا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليم مما غشياهم واضل في العرقه وما هذا يا بني وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ ان ن قومك من بعدك واضلهم السامر فوجع موسى الى قومه ربانا اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد 129. موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا مَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَاتَّبِعُونِي وَأُقِعُ أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَانِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بَنِي 111. قال برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 112. قال فما فطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به ثقبت قبضت قبضته ان الرسول فبلغتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لامساس وان لك موعدا وانظر إلى إلهك الذي غلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا ولا شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق ولقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم لا تقاتلون بينهم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما ويسألونك عمل جبال فقل فَيَذَوْهَا قَوْعٌ صَفَصَفَ لَا تَرَى فِيهَا عِلْوَجَوْلَةَ يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِلْجَالَهُ يَوْمَ إِذِ الدَّاعِيَ 124. <تصفيق> الأصوات قَد خَابَ مَنْ حَمَلَ الذُّلَّ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِرِقِّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا 118. And when we said to the nations 129. And if we said to the nations 120. Please be to Adam 121. Then they وما من جنة فتشقى إن لك ألا تدوع فيها ولا تعر وأنك لا تماء فيها ولا تبحا فوسوس إليه الشيطان 119. لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا وَلَا بِطَاعِمٍ هَذِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّمَا يَتَّقِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسب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 حتى الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبل عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا له لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا سَنَطِيعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَرَبَّصُونَ